أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعون يسي، ولا يحق على طعام المسكين،, ولا على طعام المسكين فويل, للمصلين فويل للمصلين، الذين هم عن صلاتهم مساهم، فويل للمصلين. وَعَيْنٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِم سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِم سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ